قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي مَسَقَّفْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِهَا ثنيا ساريكم دار الفاسقين ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الاضب غير الحق وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها لا يؤمن سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وإن يروا, وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا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 وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خَوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا إِذ تَخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا تَقَطَّفَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبّ يونا ويغف لننا لنكونا من الخاسرين